وَمَن يَقُولُ مِنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَمِلَ صَالِحًا أُتِيَ أَجْرُهُ يا نساء نَكَاحَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إن ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَقْضَوْنَ نَبِيلَ قَوْلٍ فَإِنْ تَنَخَّضُوا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ إِنَّ الْقَوْلَ لَمَعْرُوفٌ وَقُمْ فِي بُيُوتِكَ ۚ كُنَّ وَلَاتِبِرْنَ وَجُنَّبْنَ تبرج الْجَاهِلِيَّةَ تِلْكَ ۗ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الْمَرْضَاةَ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 وَقُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا انَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَ والص... او بيرين وصابرين وصبرات والخاشعين والخاشعت والمتصدق دِقِينًا وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ, والصائمين, والصائمين فُرُوجًا وَمَنْ آمَنَ فِي رَطِيلِكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِر لَا نُغُونَ لَهُمْ مَنْ غَفَرَ تُوا